Bismillah الله الرحمن al kima أصلي وسلم في هذه الليلة المغاركة على نبينا وإمامنا وحبيب قلوبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وتم تسليم أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة التي جاءت لتسمع ركب الله ولتجتمع على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع ضيف عزيز عليه وغال على قلوبنا جاء من بعيد وقدره عندنا كبير ومقامه في قلوبنا إنه الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد حفظه الله, الله تعالى جاء ليشارك معنا في هذا المخيم ولتكون بداية هذا المخيم بداية عطرة وعبقة بمحاضرة محاضرة يتحفنا فيها شيخنا فضيل الشيخ عبد البحسن بكلام أسأل الله عز وجل أن يفتح فيه عليه ويفتح به قلوبنا للخير وللعمل الصالح وللعلم النافع حول النفس النفس وكلنا ذلك الذي يحمل بي جنبه نفسا تريد السعادة وتريد الراحة وتريد الطمأنينة ولكن الكثيرون لا تطمئنين نفوسهم ولا ترتاح الطرابات وأحزان وهموم وخوف وقلق كيف ترتاح نفوسهم كيف نعيش هذه الحياة بنفوس مطمئنة مرتاحة لن أطيل عليكم فأنا في الحقيقة بالشياق أكثر من اشتياقكم إلى سماع كلمات الشيخ عبد المحسن حفظها الله, الله تعالى ولكن أترككم أيها الإخوة مع الشيخ الفاضل ومع كلمات أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسدده يسدده ويجعل ما يقول حسنات تملأ موازينه يوم يلقى الله عز وجل وأنتم كذلك أيها الإخوة وأترككم مع حضرة الشيخ في مشكورا مأجورا حفظه الله وبارك فيه Salamari kola, kumpitin nahevalakav. Ehdot, että me lajin istalina, oi, dun vurjumma, dun vurjumma, dun vurjumma, dun vurjumma,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 أما بعد حياكم الله وياكم سدد على طريق الحق إذا جلنا في المأوى خطا وخطاكم يقول رب جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام كلام ربي سبحانه يقول أولم يكفيهم أن سبحان الله كلام كبير كلام عظيم أولم يكفيه إخلوق أبوك أو من له حق عليك يقول لك ما يكفيك أني تعلم أنه بعدها بيقول لك بيذكر لك نعمة عظيمة كان هو سببا فيها ويقول الله المثل أعلم فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو القائل والمتكلم جل جلاله قال أَوَذَمْ يَكْفِيُمْ أَمَّا ترقع. بيقول اولا يكفهم اني حركته وحركت رجليه لا اولا يكفهم اني اجريت الدماء في عروقه لا اولا يكفهم اني اعطيتها عيون لا اولا يكفهم اني خليتها يتكلم لا اجلوش النعمة اللي يمتن الله عز وجل بها على الناس ترمى ذكر لنعمة وحدهم أَوَلَمْ يَكْفِرْ مِنَّا أَنْزَلِنَا سبحانه رزولت لا شيء أعظم من الرزق وأعظم من كل نعمة تحملها أعظم من قلبك اللي ينبض بين جنبيك وأعظم من عينيك اللتين تنظران وأعظم من أذنيك ورجليك وشفتيك وكل شيء أولم يكفر أننا أنزلنا عليك الكتاب سبحانك أولم يكفر أننا أنزلنا عليك الكتاب وكما والله لو ضقت طعم الكتاب لعلمت انك لو كنت معاق وعندك فشل كلو وعندك فشل في القلب وفشل في الرئتين وعندك سرطانات الدنيا كلها واذاقك الله طعم هذا القرآن في قلبك والله انها تكفيك نعمة ان تكون في خير فوق الارض وتحت الارض ووم العرض سبحان الله أَوَذَنْ يَفْلِي أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلِيْكَ الْكِتَابَ الْكِتَّابَ الْتَّابِينَ <تصفيق> تحسبها سهلة؟ <تصفيق> إن فِي ذَلِكَ طبعاً يا جماعة إني ما طعم القرآن الكلام كلها فاضي كلام كلها قاعد ما أجب حدايك طعم ويتحيي قلبه بإذن الله عز وجل <تحسنت> إن في ذلك نرحمه قد حسيتها لو تقرأ قرآن ولا دائما نقرأ قرآن ونشوف متبت قام الصلاة تلفت مين يسار مضور ما قام هذا بعد حس الطعام إن في ذلك نرحمة ومترى لقوم طيب واحد يسمع يقول أنا مؤمن أصلح طيب ليش ما أحس بها الرحمة ليش طيب هل أنت حقا مؤمن حبيب الغالي وهل أنا حقا مؤمن لا تعرض نفسك على حياة الناس اللي كلهم يحسبون أنهم مهتدون وكلنا يا جماعة نحسب أننا مؤمنين لكن أعرض نفسك كلمة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أعرضها على كلمة المؤمنين في القرآن الكريم إيش يعني هذا الكلام؟ قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون سبحانك يجي إبليس يقول لي مثل ما يقول لك حبيب الغالي يقول لك بس ترك أنت منهم طيب خلوا نشوف اشتفاتكم ونشوف وحدة وحدة نحط قدام الو... كل وحدة صح ولا خطا هي فينا ولا ما فينا قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون صح ولا خطا؟ انت تصلي تحس انك فاهم مش قاعد تقول حسنك مستشعر وأنت سادد سبحان ربي الأعلى تحسنك وانت رافع سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لك الحمد على إيش على قلبك اللي ينبض ولا على رجليك اللي وادفه وغيرك معاق ولا على عيونك كله على إسلامك وغيرك يستد لبقر وحجر وشجر ولا على كلاك اللي تغسل ولا على أولادك ولا أنفاسك عشان كذي يقول ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا إيش كثريش قال من السماوات والأرض ما يكفي من أما بينهما ما يكفي ومن أما شئت من شيء بعد أكثر من السماوات والأرض واللي بينهم استشعر انك قاعد تحمد ربي حبيبي الغالي لو أنك جيت نايم في بر من بنزين ما عندك ولا عندك أكل ولا عندك شيء ونمت وجاء من بكر الصباح قمت نظرت والله في سفرة محطوطة فطور من جميع الأنواع وألذ الأطعمة والشاي والجوة والعليم والتمر والبيض وكل شيء قدامك هل بتأكل بتأكل ما تحداك تأكل بتقعد تنظر ميني سار من اللي جابها صح عشان تروح تشكره طيب أنت كنت من النوم وفتحت عيونك إلا أنت ولا تطالع وغيرك أعمى هذه من جابها ولا خلاص هي لك لي لا بيبلك هي أنت لله إنا لله عشان كده النبي عليه والسلام إذا قام هاي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك منك وحدك فإذا معه فطور ندور من الجابة عشان نشكره طيب نعمك هذه وانت تقوم غيرك معاق عمره ما قام ستين سنة اربعين سنة يبغى يقوم ما يقوم تدخل حمام وتطلع تنظف نفسك يا خسأل نفسك من اللي حركها وغيرك عندهم ايدين ما حركوها هي منك اذا منك لا تشكر احد اذا مهد منك كم شكرت سبحانه حسيت وانت تقول سمع الله ربنا ولك الحمد ولا بس حافظيه عشان كذا أحبتي قال في صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشرون أول صفاتي كل من الله أعلم كل واحد فينا يا جماعة يحبس نفسه صح ولا خطأ صلاة العشاء آخر وحدة خشعنا فيها نذكر شكرا الإمام ولا ما ندري والذين همان الله معرضون تتكلم باللي تبغى ولا تحس تحسنك فراق باللسانك الناس تغتاب تشاركهم بس وقلنا نخوضهم مع القائدي ولا لا الناس تعاكس أنت معهم الناس تنمت معهم ولا لا فيه ضبط وعن اللغو معرضون فحبيب الغالي قضية من هم من المؤمن اللي يحس قال جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه سبحان الله كم يذكر الله عنا في اليوم نسمع الله أكبر في الأذان يجل قلبك نسمع آيات تكسر الجدران في صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر العصر أننا نقرأ آيات تكسر الجدران تحسن في شيء تحرك في قلبك كله مجرد قسم أعلى معزول عن اللي تحرك حديث الغالي الكلام هذا مهم جدا لأن قبل أعداد حصر وقصر إنما, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تخيل حبيب الغالي أن أحد أبنائك ولا أنت ولا أحد من أخوانك ولا والدك ولا والدتك عندها فشل كلول ثم جاء عبد المحسن العبد الفقير وشافك كل يوم جايب ولدك ولا امك ولا المستشفى تغص كل يوم وريوم ثمان ساعات قال لك يا أخي والله انك صعبت علي والله العظيم اني شايل همك وروحتك وجيتك كل يوم وحاسب معاناتك ثم قال لك انا عبد الضعيف أنا بس برعى اخوك ولا امك ولا وشفتهم ومدخلوهم العمليات مع بعض وطلعنا من العمليات وانت شوفنا وتبرعت لحبيبك بكلية ماذا صار يغصر صار قاعد معكم في البيت يروح معكم يطلع معكم البر ويرجع تخيل بعد سنة وانت تسولف في مجلس ومجالس واحد قال يسلم عليكم عبد المرسم ماذا يحدث في قلبك والله هنيوقف قلبك عبد المحسن تبدأ تراجع فضل عبد المحسن عليك وعلى هلك ها إن عطاه كلية وفلاكم ما عد تغسلون وتقطع المواضيع دي كلها وما عاد يصير في خاطرك إلا عبد المحسن عشانها كل كلية واحدة طيب اللي أعطاك ثنتين وأمك ثنتين وعيالك ثنتين وأهلك ثنتين إذا ذكر اسمه تحس بقلبك شيء ولا ما في شيء عادي يذكر الله مثل ما يذكر سعد خالد ناصر سعد صالح حبيبي الغالي في ناس يقولك أنا ما عمري فكرت به شيء لأن حبيبي الغالي إحنا ضحت علينا الإيماء قال الشيطان وقال أننا مؤمنون ولا قد صدق عليهم إبلي صبر أو فاتبعو صدقنا قال أنتم مؤمنين لا نقشع في صلاتنا ونقول مؤمنين كاملين إيمان لا نعوض عن اللغو مؤمنين يقعد كرسم الله عندنا وما يتحرك قلوبنا تتلى الآيات وما نزمى يزداد إيماننا هل لازم يزداد إيمانك إذا كنت مؤمن إيه من اللي يقوله يقوله الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل تنزل سورة على نبيه عليه الصلاة والسلام روح إلى والفدى ثم الناس جالسين زينة يا جماعة واسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال السورة قال الآية الله يقول وإذا ما أنزلت سورة نزلت سورة فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام وَإِذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول طلعوا من المجلس والناس تمسك بعض من التكلف فمنهم من يقول أيكم سألون بعضهم بعض أيكم زادت هذه إيش؟ ما زادت يج ورجل وعين لا لا, لا زادت فلوس لا زادت شيء أغلى من فلوس أيكم زادت هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماني الله يقول ترين كنت مؤمن تسمع القرآن طعم ثاني حبيبي الغالي تعال هذا اللسان هو اللي يدوق الطعم صح تخيل غلفنا لسان واحد تغليف بلاستيك كل أي شيء مغلف ثم حطينا قدامه خل وعسل بلدي وعسل سدر وعسل جبلي وموية وملح وموية وسكر حطينا جميع انواع المشروبات تذوقها العسل وهم غمض تقولها حلو ما يبي نغلى ألف لسان ملح سواء صح موية وسكر كلها زي بعض لأنها مرت على لسان مجفل. صعود الله يا جماعة. عشان كذا أكثر الناس في شيء عندهم جفل. فيسمع قرآن زي ما يسمع نشيد زي ما يسمع شواهد بشر كلها قلب وضعواها. ليه؟ لأن حذيب الغالي إذا كان لا يذوق العسل ما ليس له لسان. هو الله لن يذوق القرآن من فقد حلاوة الإذان في هذا الجنان. من اللي يقوله؟ القرآن حبيب الغالي ما نزل عشان نقرأ. وإن كانت القراءة جميل ولها أجرها. ولا نزل عشان نسمعه. إن كان السماع جميل وله أجره. ولا نزل عشان نحفظه. شفت كل هالالأعضاء أذن وعين تقلب نظر في الصفحات ولسان يقرأ الآيات ويد تقلب هالصفحات. وعقل يحفظ الآيات كل هذه زين لكن ما نزل القرآن عشان أي واحد؟ أجل ليش نزل القرآن؟ حبيب الغالي ترى احيانا الحق مر، لكن الحمد لله نن ما, ما أن ما ذكرنا أحد إلا في جبور كان نقول ما عدنا حيا، صح؟ فيذكرنا وأنا والله أذكر نفسي حبيب الغالي والكلام ذا والله إني أراجع مع نفسي يوميا. تسمع آيات، فهمت من الكلام اللي سمعته هذا كلام يهز الجبال. والله أسأل نفسي وأنا طالع النصارات وش, وش, وش قراء. طب وش استفدت؟ زاد عندك شيء ولا عندك مشكلة من صوب الإيمان؟ زمان تفتح حساس. أرصدتنا يا جماعة كل يوم. نزل القرآن لأجل شيء واحد. وإذا كان مو عندنا إلى الآن لازم نتحرك. وإذا كان عندي وعندك فنحمد الله عز وجل على هذا النمر. ليش نزل القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك الله إليك مبارك ليش كان سأل سأل قال ليش ليش يا ربي أنزلت لماذا يا ربي أنزلتها مبارك قال لام التعليم كتاب أنزلناه نزلناه إليك مبارك ليَدَبَرُ إيش؟ صوره؟ لا. أجزاء؟ لا. ليَدَبَرُ آياته. يقول والله لو تحس الطعمه مو بتطلع بالصورة بقضية تطلع بكل آية بقضايا. ليدبروا آياته وليتذكر سبحان الله ضرب في قرآن هنا ثم تغير شيء هنا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سبحان الله هذا القرآن ممكن يغير يغير نظرتك في المجتمع كله يغير نظرتك ويوريك الدنيا على حقيقتها يوريك الأمور على حقيقتها لأن هذا الكتاب حق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علامك سبحانك يا رب لكذا الآية اللي بعدها قال ما قال قل اسمعوه قل احفظوه لا قل به أَوْ لَا تُؤْمِنُونَ الذين الَّذِينَ عُوْتُوا من مِنْ قَبَلِهِ إِذَا يُتْلَى سبحان الله إيش يصير له واحد واحد, واحد, واحد. الله يقصدك قصة واحد, واحد واحد لكنه ذا يكتعمه القرآن إيش يصير فيه إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخُرُوم يطيح وقال تحت وش طيح يخرون لأذقان دقنا تحت الأرض يخرون لأذقان سجد ويقولون ويقولون سمع آيات تذكر الجبال جبال ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا ايش سبحان ربنا إن كان وعد ربنا إن كان وعد ربنا لما فعله وعد واحد طائح من فوق لتحت الزقنة في الأرض ويقول سبحان ربي وعدي إن وعدي لأن وعد ربي لمفعول سبحان ربي أي وعد وهو واقف سمع آيات فيها وعود في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر سمع وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة سمع قول الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا فيقول والله إنه مفعول فقاعد باقي أثر الآية اللي سمعها وهو واقف باقي معه وساجد حبيبي الغالي متى أذكر وتذكر ان سجدنا وباقي أثر الآية اللي فوق معنا وأننا ساجدين ودعونا الله باللي سمعنا فوق تذكر شكرا بعدها يخرون للأدقان سجدا ويقولون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون هو قد خر كيف يخر ويخرون للأذقان يبكون الأولى خر جسد الثاني خر القلب فبكت العين ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم وينزيدهم خشوعا تلقاه هو أول ما سقينه سبحان ربنا ثم بعدين انفرط وزاد خشوعه ساجد أسأل الله يجعلنا إياك من الخاشعين إش جاب بعدها الله وينزيدهم خشوعا قل كأن واحد يكلم هؤلاء السجد في هذا الوضع العظيم الذي لا أجمل منه ويقول لهم قل دعو الله قل وأنت ساجد يا الله قل دعو الله أو دعو الرحمن يقول أنت الآن في وضع مهيئ أنك لو قلت الله يا الله استجاب لك ولو قلت يا رحمن استجاب لك أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانك يا رب فحبيب الغالي الكلام اللي قلناه شوي يعني نحسه نحسه نحس ولا ما نحسه عشان كده حبيب الغالي قال الله عز وجل أفلا ينتدبرون القرآن لاحظ حبيب الغالي ما قال أفلا يقرعون أدري والله حبيب الغالي إن أنا أولكم وأنتم أحبتي نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ, نقرأ. لكن كم من اللي إذا نقرأ نقرأه نقرأه نقرأه دخل هنا أفلا يتدبرون القرآن أم يعني ما في عشرين خيار بس خيارين يا أما أن تذوق طعم أو في مشكلة أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَبْلَهُ أم, أَمْ عَلَى شوف العضو اللي اختاره الله عزّزه أَمْ على قلوب أَقْفَالُهَ يقول أنت تسأله أنت حسط طعم القرآن وانت تقرأه ما وديك تفكه ولا ترى فيه عضو مدفل تراه هنا طب ايش اللي يفصلها ايش اللي يفصلها كأني بكم كل واحد فيكم يقول طيب انت قاعد تقول كلام الحين خطير وتراني انا اقول انك خطير لاني انا واحد منكم وحاس مثل ما تحسون والله العظيم سالت نفسي نفس السؤال طيب افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفال والله يا جماعة اني وصلت الايه اللي وقفت كتعال رج، بس تقرأ تقرأ، ما تحس أنك تطلع القرآن ليش؟ والله إني سألت نفسي أصلاً. كتيجي فما تحس؟ يعني مو مو مستحيل يكون هالكلام اللي قاله الله عن المؤمنين نتصور. وأنت ما في صفات. طيب وشون هو اللي بحاسبك هو اللي قال الصفات هاد. طيب تطلع من فيني كذا ما عندك ولا شيء من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 ترى هذا حالنا مع القرآن؟ في مشكلة اسمها نبيش. ما نبى؟ نبي الأخوان ما نفهم. بس ماش. نفس اليوم قم قم بكرة ورحب. وقالت ما صحي ولا أحد. تحسون بلي حسي؟ جماعة تحسون بلي حسي؟ بكرة بس طب مش اللي قال الله؟ والله وجدت يا جماعة القرآن أوضح من هذا من هذا يقول الله عز وجل في سورة الكهف بعلمك السبب اللي خلها هالقلوب تذكرته أسأل الله أن يفتحها من عنده سبحانه قال سبحانه ومن أظلم ما ذكرى بآيات ربك كلنا ذكرنا ولا ذكرنا كلنا ذكرنا كلنا جانا قول الله وسمعنا في مرة في حياتنا كل المؤمنين يغدوا من أبصاري صح سمعنا كلنا, كلنا سمعنا ولا يغتب بعضكم بعض كل كلنا, كلنا سمعنا وأقيموا الصلاة وآية الزكاة واركعوا وين هدموتكم لا مع الراكعين صح وَمَنْ أَظْلَمُ مَّا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبُّهِ الأولى واقع علينا يتماعون هذا الأولى واقع علينا صح؟ طيب خلوشوا الثانية اللي بعدها ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَآرَضَ عَنْهَا فينه ولا من فينه يغضوا من أبصارهم وغض في ناس ما يغض, يغض. أسأر الله يجعلنا إياكم منهم وفي ناس أعرض عنها ما يغض, ما يغض. في, في ناس, ناس. يجلب الغيبة رجعها عشانها ما ترض ربي واستغفر مكاني وذكر لي حول وفي ناس عادي. ناس عادي أعرض عنها فقال ليبره هو ها تمشي النتيجة فأعرض <تصفيق> عنها ونسي لا حب ما قال نسي الحب هو حافظ أجلس نسي نسي إيش حبيتي نسيه ما قدم كده طالع شيء موقف ولا تزق قلبه إني خالفت كلام ربي وأعرض عنه يا رب سامح يا رب اغفر وارحم وأنتخير راحي عادي أعرض عنها ونسي لك عندي شيء وهو ما جلس صوّت طالع مين وسار ويمشي ويتكلم اللي يبغى والصروات تخوته وهذه ماشي شيء نسي ما قدمت يداه وشي جزاء ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا وين وين يا جماعة شوف القلب اللي شوف العبد اللي اختاره ربي سبحانه إنا جعلنا على قلوبين إيش؟ أكنن مفتت وابد أكنن أن... تن أيش؟ أن يقرأوا لا يقولوا ذب ذكر ذت أن يسمعوه لا أسمع ليل نهار أن يحفظوه لا أحفظ أقولون في اللي بيحرم من الله من هاي جملة نفقه وقبل خليه يقرأ وخلص جزء وجزعين في رمضان ووصل جزء عشرين وما شاء الله وين وصلت ترع عشرين ما شاء الله هذا قلبك وصل للسماء لا ما في شيء ما في شيء خلص كلام كلامك أحبة جميلة هذا اللي يخلقها وخففت الله أن نسمع وما نسوي كلنا يا كل جماعة نجنب كلنا مهنين ذنوب لكن كم واحد يذنب وهو مؤمن ما حديث أبوه ما هو بأمام إيش الفرق بين الاثنين؟ تبغى تختبر نفسك اختبار سريع واختبر نفسي حديث أن النسعود في البخاري قال المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل هو واقع به يا لو امسك حصاد حجر وأخوب عليك والله تجدك تناظر فيه صح ما ترقاح لو انت فتن تحقيق درجمني صح حجر يقول المؤمن يرى جنبه كانه جبل بيقلف عليه كأنه جبل هو اذنف وما ما يذني بزنه لكن والله ما يرتاح لين يستغفر ويتوب يلا يا رب يا رب قال المنافق يرى جنبه كأنه جبال وقع على انفه فقال بي كذا وطار عشان كذا الله قال نسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن ما يفقه ما يفقه ما يفهم القرآن أحبتي أدبني والدي فجزاه الله عني وجزا والدينا عن خير جزاء كبير في السنة شفاه الله وعفاه ومرضانا ومرضى المسلمين ومرضان إذا, إذا شدت يجرى القرآن الآن يعني ينسى كثير ما يعرف الوقت نيوم ونهار لكن إذا رأيته يقرأ القرآن إلى الآن إجماع يقرأ القرآن وقدامها الكرسي المصحف يقرأ والله العظيم لأخذ دروس لا يعلمها أي الله حسن وهو يقرأ إجماع ما في حياتي والله ما في المسجد بعجنبه يوم كان يروح المسجد ولا الآن وهو يقرأ ما يقرأ آية ثم يصل أختها معها يقرأ الآية ثم يرقف. يا الله يقرأ الآية فيها نعيم <تصفيق> إن لِلْمُنْتَقِينَ مفازا. يا رب, يا, رب يا الله يا رب والله يا الله يا رب مع آية فيها عذاب. يا رب لا يا رب, يا رب. آية فيها تسبيح سبحانه والله يا جماعة من أسأله وش أكل ما يدري لكن شف أنا قرأ قرأ وأتابع اليوم الأيام وقرأ ثم وصل قول فرعون عن العون فحشر فنادى أنا قلت لك ما يشف يقول والله يا جماعة وقف وتشوف الدمعات قام يا رب أسألك العفو والعافية يا رب لا تجعلني مثله <تصفيق> سبحان الله من يكين يقرأ عن فرعون يقول يا رب أسألك العافية وأحمدك يا رب انك مهر ضامنين يا جمال أخي ضامنين أني قاله مسلم على رصف صح مسلم ما لحد دخل ولا دابوت من قال لك يا أخي في نعمة عليك اتتاعا أنه هو خلقك مسلم وما تدري يمكن يزيق قلبك أسأل الله لا يزيق قلبك فهل إجماعا بعد أن نرأ قراره هو أحس ويقرأ والله اني أحسن كل آية تعنيه كل آية لها مع وقته وحديثه مسلمة لما وصفت صبات النبي عليه الصلاة والسلام في الليل قالت ما جاء عند آية فيها ذكر الجنة وفضل إلا سأل الله من فضل يوقف النبي يسأل الله وآيات النار يستعيب الله وآيات التسبيح وسبح في جماعتها هذا هذا يعينك بعد الله على تقلب الأول اتباعه وامر الله اليوم ما قدرت تسويها بك رجاءها لنفسك على قد ما نعرض على قد ما تكفه قلوب على قد ما نقبل على قد ما يفتح الله لأن في عشرين مكان هالقلب هو مكان واحد قال الله عز وجل جزل <تصفيق> به الروح الأمين وين على قلبك هذا المكان ألف نام صاد كتاب انزل إليك وين فالآيط وين في صدرك حرج هذا المكان جمعا إذا تهمنا المقدمة بندخل باختصار كيف أن تتغير حياتك بعد الله سبحانه ثم هذا القرآن لأن القرآن لا يغير والقرآن لا يهدي إداية التوفيق هذا ما يملكها الله عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول يهدي بالله هو السبب والله الهاد يهدي بالله من اتبع شوف الكلمات من اتبع مو من, من قرأ من حفظ من سمع من اتبع رضوانه وسلامه يو ان فزال فعل وثم تابني من الله عز وجل والسبب هو القران حبيبي الغالي فر قضايا اليوم أنها اللي هزت نفسيات الناس وجعلت أطباء النفسيين ما عادوا لهم من زبائلهم قضيتين قضية الأولى الموت قضية الثانية الرزق صح قضيتين وجاء القرآن حتى يطمئن قلوبنا بهالقضيتين بالذات يوم الجمعة الناس يسجونهم ويسجلوا عندنا ويحللون بعدين نأخذ عينه ونقول والله فيش اشتباه سرطان وتؤخذ العينة يقعد البيت ينتفض أين تطلع نتيجة العينة صح إذا قلنا والله بعدين قرحة بسيطة في الب الحمد لله صح تطمئن نفوس الناس ولا؟, ولا. ولا. طب إذا قلت سرطان يخيم الهم والحزن على بيت هال هالمريض صح؟, صح؟ أمه و أبوه وأنا و إخوانه يتجو على بعضه وفي المستشفى يجيبوا لهم الطبيب النفسي يتكلم معهم ويتكلم مع عرب ويأخذ وردة الحال وداك الصيحة وذا كيف؟ ليه جميعا ليه؟ ليه؟ خايفين عليه منش ليش ما خافوا علم قرحة؟ المومك ما حتى رأي من السرطان عشان يسرقه ولا عشان اسمه اننا خاف من السرطان عشان ايش عشان المومك نظن ان في سرطان معناته يموت ما في سرطان لا وضعك سين صح هذه قضية عقضية جاء القرآن ينسفها نس ينسف هذا الخلل إذا كان الواحد حبيب الغالي مكتوب أنه يموت عند الله مكتوب أنه يموت تاريخ 16-6 الساعة 4-13 ققيقة وعشرين ثاني 16 6 21 طيب هنا التاريخ وهذا اليوم ومش الأسبوع هذا والاسبوع اللي بعده أسبوع الثابت يا سرطان هل 16-6 يصير 15-4 هاي جماعة طيب ما صال سلطان 16-6 يروح 17-8 ما يروح صح هذا فاهمينا هنا هل إن فاهمينا هنا كان الناس تقول له والحمد لله صاف ولا يا جماعة ما حد يقول سرطان زين لا تتمنوا لقاء العدل وإذا لقيتهم تصبروا لكن يا إماعة قضية عفدية الناس اليوم تخاف من السرطان تحسن خلاص بموت ويعاملونه زين ويقول للمعهج صالحة ليه يا جماعة ولكل أمة أدل فإذا جاء جعلوا فلا يستخرعون ساعة ولا يستقضون خلاص لو هذه القضية في قلوبنا كان والله العظيم جماعة تقول سرطان كان الحمد لله يروح يجي وصعود صخرة لا إذا عندنا مشكلة عقبية مضطرة نقول سرطان يموت لا يوم موتك ما بيتغير لا بقرب سرطان ولا بتبعد الصحة والله القضية هذه ما وصلت إلى قلوب أكثر منك. عشان كذا أحبت الفضل واحد من السلف جاء مسافر وراجع بوشكي لأولاده بيشكي لأولاده حدايا وقف يتبايع مع الرجل ويناظر الأقمشة اللي عنده وينظر ها؟ شوي طارع العالم فرت من السوق السوق فضع حتى اللي ببيعها الحاش فنظر إلى الملك ملك المكان هذا جاي ومع حجابه ومع الموكب فجاء واحد يرعد يزبد وعنون انتقد في الشرق من حجاب الملك وجاء عنده الرجل وسحب وسل السيف منهم قاله قال له ما لا تتنحى عن الطريق هذا الرجل ما بعارف فيه هو مرة يجد قريني. قال لاتنحى لنا عن الطريق أو لا أقطع عنا عنقك. فالملك يتكلم الرجل الحاج. قال له لا لا اتركه لا تقتله. قال الرجل يضحك. فالملك ينظر إليه يقول له ما يضحكك؟ ليش ضحك؟ إيش قال؟ قال أضحك. من حاجبك هذا يريد تقديم أجل ساعة وأنت أبيت تريد أن تؤخر أجل ساعة والأمر ليس لك وليس له الأمر بيد الله الذي لا إله إلا هو قال ربي وما كان لنا أن تموت إلا الله مؤجلة. شوف العقيدة اللي عندك عنده عقيدة ان لا انت تبقى قدم ولا حدق اذا اذن ربي اني بطلع من الدنيا بطلع جئت بعشرين حاجب ولا ما معك احدك فتقدر تكون نفسيتك والله العظيم لو انت في القرآن يحاكي قلبك ويلام السراء قلبك اقسم بالله ما تخاف من احدك والله ما تخاف من احدك الموت جماعة جاء رجل الكلام هذا جماعة قبل ثمانة عشر سنة في الرياض وكان الشيخ علي التنطاوي عليه رحمة الله في مثل هذا المكان يلقي محاضرة فلما انتهى من المحاضرة قام واحد من الشباب في الصف الأول قال يا شيخ بعد ما خلص محاضرة فقال له الشيخ نعم يا ابن قال له الشيخ ما عليش سؤال قال له هسأل. الله أنسأل قال يا شيخ ما تزعل <تصفيق> تعملون الشيخ عيطة ضاوي الحديب قال الله يا ابني ما بزعل اسأل سؤاله قال يا شيخ صدر ترى السؤال ولي صدق ما تزعل قال الله ما أزعل شو توقع يسأل قال يا شيخ أنا أصلي وزكي واحد وصوم وقائم باركان الإسلام والله يا شيخ وأقرأ القرآن وا وا وا لكن يا شيخ إذا عدت أتذكر وأنا أقرأ القرآن أتفكر أن واحد جالس على الأرائق تجري من تحت الانهار وطالع في ثمار جنة وطالع وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وموكا كبيرا يقول يا أنذكرتك وطالع الثمار يتمنى يشتهي واحدة بعيدة هناك ثم يأتي الغصن لين عنده ويبطع ويرجع الغصن وجنى الجنتين دان قطوفها دان يقول والله يا شيخ ما ركبت فاصل يعني إنان سفر بس إسلام صلي ذكي حجزه الشيخ ما زعل يا رحمة الله ابتسامته المعهودة قال طيب يا أبني قال الشيخ لا تزعل قال لا ما زعل تجاوبك قال يا أبني بسألك سؤال قال لو فيه اثنين توائم في رحم أمهما زين اثنين توائم في رحم أمه قال هم يا ولدي عايشين في أثاث وكنب و... ها وفرش زين. قال لا يا شيخ. <تصفيق> قال كيف عايشين؟ <تصفيق> قال عايشين يا شيخ بين سواء المتلخبطة. قال ممتاز. قال طيب هم يأكلون ألد الأطعمة والأشربة؟ قال لا يا شيخ. قال كيف يأكلون؟ قال حتى ما يذقون طعم. يأكلون عن طريق الحبل السري صح؟ عن طريق السر. قال طيب يا ولدي عايشين في نور زينة كده ولا ظلام قال لا يا شيخ في ظلمات الثلاث. قال الشيخ طيب يعني وطا حكمهم يطيقهم معهم وتلخبطوهم في المكان قالي قال طيب لو هم راكبين معهم مع أبوهم وأكل أبوهم مطبيت تلخبطوهم زيه قالي قال نعني حياتهم مدفتر زيها قال لا ما ودي أجه قال طيب لو أحد جاهم وهم في ذاك الرحم المظلم بين السوائل ها؟ وقال لهم أنتوا عايشين فيها الظلام وعايشين فيها السوائل وعلى مكان الضيق المحجور لو تطلعون برا هالرحم شوفون الناس كيف عايشة عندها كسور وعندها أنوار في سماء وشم في قمر ومطاعم وملاهي وشوارع وطيارات نفاتة قالوا ايش بيقولون بيقولون والله ما صح صح يعني هذا اللي شافوه هم يعرفون له المكان الموضوع صحوا دعا قال فلو طلع واحد منهم قبل الثاني بساعة امولد واحد وباقي الثاني ببراهم قال اللي داخل الرحم مش يقول يوم راح اخوه طلع ش يقول اللي بداخل الرحم قال يبكي عليه وقل مات بسيكي راح خسر هالمكان الزين ها وهدفه قال ولي طالع دره اول ما طلع اللي شاف الانوار والمور بتمسكه وهالي تنبطه واذي ولبسوه وعطوه الحليب وبوه فرحان وليوم فرحان قال اللي برا يقول يا لو تقومي يعلمي لاحظ لا لا إنه إلا ما تواحد دورك صدورنا عليه إن كان صالح أحمد ربطك وهذه الحياة حيث الغالي حياة في رحم كل مرين عليها مظلم ثم بعدين طلعنا للدنيا الواسعة هذه بعدين بنروح بنروح القبر ثاني زي الرحم أسأل الله نور على قدورنا بعدين بعدها يا جنة واسعة أسأل الله أن يدخلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا جنات النعيم تحريف الغالي هذا اسمه الإيمان الحنى سوف السماء ما دي فوقها شيء لكن بالقرآن بالإيمان انتي شيء فحبيبي الغالي قضية الإيمان بالموت ما يقربه مرض ولا يباعده صحة طيب أسأل الله نجعلها في قلوبنا اثنين قضايا الرزق جاء القرآن ليحل قضية هذه حل جذري اليوم جماعة الناس بعد صلاة تقول استغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركتا يا هذا الجلال والإكرام ما فيها تعاليت تعاليت هذا واحد ألفه والناس سمعوه وقرأه وللعيه السلام ما قال تعاليت طيب تباركتا يا هذا الجلال والإكرام اللهم اللهم إيش لا ما مانع لما أعطيت كلام كبير صح ولا معطية لما منعت كلام كبير وتو طالع المسجد جاء خبر قال والله ترى المدير يقول ابنه في الصلق قال هذا ووح البيت ووح لهذا قال هذا ما يرحب لأبيب بيبتع رزقي صح, صح. اسمعونها يا جماعة بيبتع رزقي ولا ما نسمعها نسمعها يا صح طيب وين كلامك تو اللهم لا الأمانع لما أعطيته وين, أنا؟ وين؟ وين أنا؟ ولا معطي لما منعت؟ أصلا لو كان القضية في قلبها القرآن والله ما يهم من ديبي بتعرفين؟ لأن الرزق عند الناس، رزق عند الناس الجماعة، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لو دخلها القلب يقول وفي الأرض آيات من الموقنين اللهم اجعلنا من الموقنين وفي أعوفكم ولا تبصرون وفي السماء شملت هذا فوق وفي السماء, السماء شفها رزقكم مبضى وما تواجرون يقول لك وفي السماء يرسككم أيو والله الذي لا إله غيره لن يوقع لك قرار فرقية ولا قرار نقل ولا قرار قبول في وظيفة ولا قرار إلا وقد أذن به ربي من فوق سبع سنة واضح واضح هنا واضح هنا أسأل الله أن يجعلها جلي واضحة هنا في السماء اقرئ وما تنجون فرب السماء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ له حق ايش مش ما انكم تشربون لا ممكن يكون شرب عندي بعدين هو تأكلون لا يمكن أن أكلوا ما عند أكل مثلما أنكم تنتقون. يبي تتكلم أجل أقسم بالله نرد عند الناس. والله من اللي قاعد تتصل عليه وتقف وضفني والله العظيم ما يملكه. والله هو ما يملك. مدير الشركة والله ما يملك. الملك والله ما يملك. يضرب كل ده. بقى. إلا إذا أين الله فلا تعرف نفسك مع البشر. عشان كده الله يقول جعل لكم الأرض الأولى إيش تمشوا في مناكبها قد مبراك وعبد قعب النماذج وراح يدرس وتخ امشي مناكبها افعل السبب لا تسكى بعدها تمشوا في مناكبها صح الآية كده؟ أدلوش الآية؟ من رزقه سبحانه والرزق من رزق الأرض ولا رزق اللي يمشوني على الأرض الرزق رزق الله عز وجل وكل من رزقه سبحانه من وين كنت أنا وأنت حيث الغالي أول ما أول ساعة في رحم أمهاتنا تتفحّد ركز معي في هالمثال أول ساعة في أرحام أمهاتنا لما أكل أمها أكل أمهاتنا شيء ها تحلل هذا الأكل ومشى في الدم العناصر المويل. بعد افراز الانزيمات بعد التكسر بعد التحلل، فيه عناصر كالسيوم كالسيوم كربوهايدرات هذه راحت لي هالنطفهم سعد، طيب التفاحة اللي كانتها امي وامك لها قيمة ولا لها قيمة كينو باربع ريال مثلا هذه التفاحة من كمبريا او باقل طيب اللي وصلك انت من التفاحة اللي وصلك يوم كان عمرك ساعة هذا محسب بقيمة يمكن قرشين ثلاثة قروش لم وصلك طيب ألين تموت تكلفة أكلك من أول ما دخلت نطفة في رحم أمك وأمي ألين تموت كل شيء بيدخل في جوفك مكتوب لك طيب كم تكلفته معرب الله يعلمها سبحانه لبسك يوم طلعت من أول مهاد تلبسه ألين الكفن تكلفة بفروس ها ثوبك ثيابك شتوية بشتك غطرتك ثنايلك كل شيء مكتوب صح ليه تكلفة هذه التكلفة محسوب لك طيب سكنك بتكلفة محسوب ركوبك سيارتك محسوب هذا الآن هذه التكلفة اللي فيها أقلك وشربك وما لبسك وما أقسم بالله لن تطلع من الدنيا حتى تستوفيها بالقرش بتأخذها بتأخذها أنت من أفقر العوائل أو من أغنى العوائل والله ما تأخذ قرش زيادة ولا تأخذ قرش أنقص واضح واضح واضح وواضح جميعا تكلفتك هذه والله العظيم ما تطلع من الدنيا إلا أنت مأخذها بالقرش إذا زادت تتلوشك ما عده بلك القرش الزائد بوحي وردك لكن تكلفتك تدفع عليك أنت هذه التكلفة أفقر إنسان أغنى إنسان بتجيك لكن لا تستعجلها بحرام أنت بتطلع عن الدائرة المشروعه وتروح الحرام عشان تأخذ رزقك. من أنت غصب على الله عز وجل؟ طيب هو مكتوب لك. تستعجلها على إذا أنبيا رضي الله عنه في سفر وقف في قرية بيصلي. فدور بيربط ناقته في على عند شجرة ولا ما لقى شيء. فيبغى يصلي. فوجد رجل قال رجل تمسك ناقتي حتى أصلي. قال له الرجل ما يخالف أعطني عطاه هي. فأمسك نجام الناقة علينا طالع وضي الله عنه دخل يصلي وهو خارج طلع جرهامين قال أعطيها الرجل جزاء أن أمسك الناقة أجاب وهو طالع رضي الله عنه ما لقى الرجل ولا لقى النجام والناقة لقاها فالآن فأمسك الناقة بدون نجام راح سأل عن السوق ووصفوا له السوق راح بيشتري لقى اللي بيع فبيش الجام ناظر لقا الجامه لجام ناقص فقال البائع من أمن لك هذا وين جبته قال باعنيه رجل الساعة وأنا قبل لا تجيء تو واحد باعني واحد قال بكم باعك؟ قال بدرهمين قال سبحان الله أردت أن أعطيها إياه حلالا فأبى إلا أن يأخذها حراما ويسأله الله عنها فإذا والله لديك بجيك في بحر في السماء فإذا مكان بيجيب لك والله والله بيجيب لك دجاجة مولدة في فرنسا ثم ذبحت فرنسا وجملة فرنسا وعرسلت بالطيارة وجاءت للسعودية ومن السعودية راحت للرياض الرياض وزعوها لعنيزة ثم جاءت ونبايع عنيزة وثلاجة وف... مليانة وواحد يجي ياخد دهر يشوف ما ما تعجبك ياخد ميب له لكن علي تجي انت تاخدها مكتوب لك فوالله علي ما رزقك ما تقول رزقك لك تفعل السبب هذا المشروع لكن لا تسوي شيء فوق المشروع تروح تاخد رزقك رصم لا تأخذ الحرام لو كانت جماعة قناعتنا أن عن رزقنا عند رب العالمين وإنما عينا إلا أن نسوي المشروع فلقى اليوم أحد يكلب ويحلف بالله عشان يبيع أغنمه يحلف بالله يكلب لا جواحد درتشي لا واحد جواحد لماذا؟ لأنما عندنا يقين جماعة أن رزقك مكتوب لك فلن تأخذ غصب على الله عز وجل لكن أنت تأخذ الحرام لدفع ثمنه مرتين حبيب الغالي ختاما هذا القرآن جاء يحل القضايا هذا اليوم الناس جماعي يقول فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة رب تنزل نسمعهم منه هذا الضعيف اللي يمشي على أرض الله ويقدر يمنع ربي يبغى يرحم صالح وذا يقول لا والله ما يرحم منه هذا الضعيف اللي يقدر هذا يصلح يصير رب العياذ بالله تعال ربي علوا كبيرا شفت هذه هذين كنا عندنا جماعة تسبلنا مشكلة قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها كلنا بغير ترحمك والله ما أحد يمسك ولا أحد يمسك الرحمة عنك وما يمسك فلا مرسل له من بعده إجماعة ما نسمع هل يخطأ إجماعة مغز بها قلوبنا مهز قلوبنا ونفسياتنا ما نسمع ناس اليوم يروح ماشي في سيارة ثم لا تروح وراح لده بسافر ثم جاء حاجة فمات ماذا تقول؟ أنا قائل لو أن ما راح ها؟ لو أن ما راح كان؟ ما مات صح كده؟ طب لو أن ما راح وميت؟ قال الله عز وجل الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما؟ ما يموت والله وقال الله اش قال قال قل فداءوا عن اللي عندكم ولا عن أنفسكم يقول اللي عندك تحداك فدراء عن نفسك أنت الموت الاجائي طيب يصير واحد راكب مكان الراكب على يمين ويجي حاجة سألوك ايش يقولون من لو انه راكب وراء صح لو انه مكان السواق لو انه كان يسوق لو انه والله لو أننا في الشنطة ربي بي إني جيه الحال في الشنطة قل لو كنتم في بودكم لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مواجهة اينما تكون يدرككم الموت لو كنت في بودكم مشيدة والله لو أنك مصدق عليك، الله كاتب. طيب أحيانًا يسراك بعليمين والحادث جاء عند مكان السواق. قالي والله فك الله ليدي. والله لو أن مكان السواق كان كان كذا راح لا والله الله ما يبيه لو يبيه حطم مكان السواق. لأن كين النبي يسلم قال وأعلم أن ما اصابك لم يكن لي أخطاك وما اخطأك لم يكن يصيبك. ماذا ما الله ما ضاك صدق في الأولى والله ما يضاك. لا عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله وأن تمشي في ملائكة ملائكة وراك من بين يديه ومن خلفه قال علي الأمطال رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه قال هو قدر الله يأتي ليصيب العبد فإذا أراد الله أن يصيبه القدر فيؤذيه تنحت الملائكة من قدام فجاء حادث بسيط قل له هو واقف عنده شارع قل له هو واقف عند شارع <تصفيق> انخلع عنده الحبل الشوكي مات واذا ما اراد الله ان يصيب تلقى ماشي ميتين وتتعجن السيارة والحديد يد الحديد جاي والقزاز وهو جرايع والحديد كله يطلع يمشي ان ملائك واقفة ما جاء شيء قال له معطبات من بين يديهم من خيفه يحفظونه من امر الله آخر رسالة أرسلها لأحبة فضلاء الله عز وجل إذا أحب عبد ما وعده يعطيه خليه يصير ملك ولا وعده يعطيه بلوس ولا وعده يعطيه أولاد ولا وعده زوجة إذا أحب عبد ما يعطيه إذا الله رضي عنك ما ليبتليك طيب وش يعطيك مع البلاء ها الصبر الصدر ها الرضا أمروك جميعاً يا مراضين إلى ما يطلع لازم موكب وحرّاس وانتبه ها ملك اسمه راضي ما وصل مرتبة الرضا أن يتحكم بالليبر ما جاء مش قلياً طيب كل عندهم فلوس ما زال شقي عشان يجمع الفلوس وما زال شيء يتحصر على كل صف واحد عشان كذا الله وعدك بالهداة قال رضي الله عنهم ورضوا عنه إيش معناها حبيب الغالي وأنا سوينا حادثين لا قدر الله أنت سوت حادث الشيخ ما سويت حادث الشيخ صدم بأمّات وبانوراما وبانو, وبانو وصدم سيارات كلها غالي. وين غلطان؟ كلفت السيارات ميتين ألف. طيب؟ طيب وأنا صدمت معدة قديمة كلفت 2000 أنا وياه ما عندنا ثروة ولا ريال. والراتب خلص وباقي 16 يوم أنا راتب ألفين وراتبه أرجع له. الآن يا جماعة أهضنكم بكرة المحاكمة بكرة أتمحكم مطالبينها للسيارات كم أنا و إياه كيف بكثير ليلتنا هذه تنقه و يتشكلها له و شون بدبرها صح الله و أنا بتشكله بدبره بس من اللي أسوأ الحالة فينا من اللي مبناهم بيقعد يتقلب أكثر أنا و ها الشيخ ولا طيب تخيل إن واحد مر على الشيخ في الليل وأعطاكم كلفت السيارة 200 ألف هذا شيك بـ 200 ألف بكرة عند القاضي أعطهم 200 ألف خلاص بنام صح مرتاح صح أنا أقل من لكن ما حد أعطاني فأنا مدنائي لاحظ البلاء هو أشد لكن هو عوب وأعطاه شيء هذا. الله عز وجل إذا رضي عن عبد أرضاه يعطيه البليه ويعطيه الرضا منها مثل ايش ترى يا جماعة ان ما عاطم من هو الله نتعامل معه قال الله عز وجل <تصفيق> وَبَشِّرَ الصَّادِرِينَ اشكال <تصفيق> قبلها <تصفيق> وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ <تصفيق> لاموا البلاء لاموا الا الموطئة القسى يعني يقسم الله ما دمت على الارض وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف ذكر لك الأشياء اللي يتهزر قلوب بشيء من الخوف والنجو ونقص من الأموال والآخص والثمارات يعني تجيها ما شاء الله عندك لونش بس خايف خايف يجي المرض وخايف يجيها خايف على العياله وخايف طيب واحد ثاني مو خايف بس ما عنده لأكل خقير ها؟ ها؟ فالله يبتليك بوحدة من هذه أو كلها أو بعضها شيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات بين هالبلاوي كلها والمآسي طلعت كلمة غريبة وبشر هاين بشر في وسط هال في وسط هل؟ البلاءات والأوجاع خمس أوجاع خمس بلاءات كل وحدة أخطر من الثانية وين طلعت كلمة بشر؟ ما قال بشر الناس البلاء لكل الناس لكن بشارة لمن للصابرين ايه صفتهم جماعة اي رآية تمر عليك في القرآن ما تفهم منهم تلقى بعدها مباشرة وصف للي يقصدهم الله عز وجل. منهم؟ الصابرين منهم؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة عند مصيبة الان قالوا قلت له والله ترددك في سرطان التحاليل هذه قالوا انها ما؟ ما. ما. لله. لله أصلا أنا وعيالي وخلايانا كلها لله وإن إليه راجعون لو جيت عددت أخوي الغالي مليون اليوم وقبل أن أعطيتك خمسين ألف وقبل أن أعطيتك ثلاثمائة ألف قبل أن أعطيتك بيت وقبل أعطيتك وجيت اليوم ما يمكن ومزيت من هذه وقلت وخذت من جوابك عشر ريال تزعل عليك تزعب؟ ما شو تقول؟ خفت منك أنا الحين؟ شو تقول؟ ها؟ أزعب. خيرك ثابت تستاهل اكثر لاحظ؟ ما أخذت شيء. شيء هذا اللي الله يقعده ناس عارف انه غرقام بنعم ربي فإذا أخذ الله من النعمة ناظر ليش ما زعل عليه الشيخ؟ لأنه ما شاف اللي يأخذ شاف اللي؟ اللي يعطي صح؟, صح؟ ان مشكلتنا يا جماعة اليوم لما ياخذ الله مننا جاك مرض ولا ورم ولا شيء تنسى انك اصلا كلك لله انت غرقان من يوم في رحم امك وانت في نعمه من الله تتقلب في النعم مو كل شارب لابس صح من الناس لاقين ناظر اللي اخذ وينسى اللي يعطي راحت من كل يت ابن عطاك الله اللي الله الحنجرة الله الدم الله العين الله ال... كلها الله الله الله إنا لله ولعل الله يا رب حلالك إنا لك أسرار إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات شف حبيبي الغالي كلام يهمك جدا في حياتك لين تموت صلوات وإيش بعدها عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك المهتدون أبس أل سؤال من اللي صلى مع إمام وذكر أن الإمام كمل الآية اللي بعدها وما ركع عينه والله ما صليت أنا في حياتي كلها مع إمام قرأ الآية إلا يوم خلص الآية هذه قال الله أكبر لأنه يحس أن الآية اللي بعدها ما لا دخل فيها أشياء في الآية اللي بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله تحسن من المدخل بعض؟ أم لا هذا موضوع؟ هذا موضوع؟ هاي يا جماعة كل واحد موضوع صح؟ والله العظيم لو بحث القرآن من الفاتحة إلى الناس عشان تلقى آية تصبح تجي بعد هذه ما تلقى أحسن من الصفا من شعائر الله كله ما تلقي آية أنسب من هذه الجبعات إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوّى آخيرا فإن الله شاكر عليم سبحانه طيب الآية تتكلم عن خوف وجوع ونقص أموال وأنفس وثمرات بعدين قلتنا المكة صح؟ لا يريدك من قلتك المكة في الصفا والمروة صح؟ وين بدأت الصفح والمرور؟ من يعرفنا قصة هذه؟ ها, ها. ها. قصة هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام صح؟ صح ولا؟ هم كانوا في وادي وقعت عليهم البلاءات الخمسة كل خوف في الوادي صح؟ وجوع ونقص من الأموال صح؟ والأنفس كانوا ثلاثة وواحد إبراهيم عليه السلام وقال الله مغنين والأنفس والثمرات والثمرات وادي غيري غيري ذي زرع صح لما وقعت عليهم الخمسة إسماعيل ما يعقل طفل رضيع ما فيه إلا هاجر صح لما وقعت عليها البلاءات كل الخمسة كلها جوع خوف نقص أموال أنفس ثمرات وقعت عليها الذاك الوادي اشجارت الحاجة في إبراهيم عليه السلام قالت يا إبراهيم لمن تتركنا وم بتروح ولا يلتفت عليها ما يكلبها يا إبراهيم لمن تتركنا ما يجاوبها يا إبراهيم لمن تتركنا ما يجاوبها قالت آآ الله أمرك بهذا قال اللهم نعم اش قارت؟ قارت طيعتم جايب من منهلي وطامع حط وده تخلينا طيب ورجعنا ها؟ لا. طيب من ترجع لا قالت إذن فلن يضيعنا مدامه لأمرك والله ما يضيعنا رضت لما رضت. جاءت جاءتها بلعات لله وإنا يراجعون باضي إيش سوى الله لها ها جلب لها الخمسة ولا ما قلبها وَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف هذا المكان كان أخوف مكان في العالم كرة أربية كلها كان هذا أخوف مكان اليوم هذا المكان فيه خوف؟ ولا أمن؟ ولا أأمن مكان في الأرض؟ بلداً آمنة مو بالناس آمنين فيه حتى الحيوانات حتى الحمام حمام اليوم في يا جماعة تقرب من عندها في من بعد عشرة متارة طيب صح؟ طيب الحمام في مكة تقرب وما بطيف آمن. أمن حتى سجى ما يعض. فجد كيف يقلب الله إذا أمر؟ قلب. قلب. قلب. الخوف أوه. إلى أأمن مكان. آمن. والجوع آمن. اليوم في أحد جاء إلى مكة؟ ها؟ أو لم لهم حرم آمناً يجبا إليه إيش؟ تمرات كل شيء. تكفت لله أنت مرات الصيف تكون في الشتاء في مكة مثل الشتاء تكون في صيف في مكة شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال كانت الأرض هذه لو أعطيك إياها مخطط كامل بي تبقى ماذا بغض أعطي أموال البشر صح؟ اليوم تشوف العقاريين العالم كلهم وابسط عندهم خليطة كرة أرضية وين أغلى متر في الأرض؟ أغلى مثل في العالم وين؟ في مكة وكل ما قررت من مكان هالعائلة الناجحة كل ما صار صار المثل أغلى مكان في العالم أنفس كان في نقص في الأنفس في المكان ده ما حد يجي اليوم في نقص أنفس في مكة يا جماعة في نقص أنفس في مكة ولا ما حسن قالك موتى قدر ما أعظم الله إذا أراد أن يقلب لك الدنيا وثمرات اليوم الثمرات كلها بكن هذا معنى اولئك عليهم صلوات من ربي ورحمه لكن هل ان في المصائب من جواب زي كذا هذا المكان اللي ما كان فيه ماء الحين فيه ماء يورد للعالم زمزم وفي شفاء ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم. حديث صحيح الشاهد حبيبي الغالي انا وعيال اهم شيء كيف متصرف جاءك أما غير صدرك من راضية فله الرضا ومن سخط فعليه السخ الموت ما يقربه مرض ولا يباعده صحة رزقك ليس عند أحد فلا ترجو أحد إلا الله افعل أسباب المشروعة والله لن تأخذ إلا رزقك أسأل الله يمنه وكرمه وجوده إن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرج أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش أسأل الله جل جلاله الذي جمعكم في هذه الليلة الباردة أن يجعلكم ثنعمين في الدنيا الآخر أسأل الله سبحانه بمود وجهه الذي أشرقت له ظلمات أسأله بعزته وجوده وكرمه الذي يعلم ما في صدوركم من أمنيات أن لا مع هذا الباب مع هذه الأبواب وفي صدر واحد منكم أمنياته هي لله لضوى ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تتحركوا من أماكنكم إن ربي على ذلك قدير وإنه بالإجابة جدير وإن هذا كله عليه يسير اللهم يا ربي أخرج لهم من بركات الأرض وأنزل عليهم من بركات السماء اللهم أقف الرائمين بصلاح نياتنا ودرياتنا وأزواجنا وأهلينا ووالدينا آسف حبة على الإطالة ولا أسألكم الله عليه أجر حب لكم في الله أسأل الله أن يتقبل منكم وصلى الله وسلم